شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله بثاء أحوى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 وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ من تزكى وذكر اسم رَبِّهِ فصلى بل وَالْآخِرَةُ خَرُون وَأَدَقَ إِ هَذَلَ فِي الصّحُفِي الأُول صُحُ فيِي إبَرَهِي